117. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة 118. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم 117. لما جاء موسى لميقاتنا قَالَ ربه قال رب أرني أنظر إليك 118. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 117. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 118. اتخذوه وكانوا ظالمين. 119. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 نَرَبك مِن بعده لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفيه نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون 117. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا 118. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فثنتك بِهَا مَن من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.